آمنوا بالله ورسوله وآنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وآنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وَقَدْ أَخَذَ مِثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيْنَتِ الْيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له فيضاعفه له وله أهر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم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 تيلوجعو وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لم معكم قالوا بلى ولكنكم فتاتم آفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم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 قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدّقين والمصدّقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون والشهداءُ عِبْدٌ ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثرون في الأموال والأو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 ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون